وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه لقضاء أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون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 قل من ينجيس من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه من الشاكرين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 وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بعد الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَسْتَغْفِرُونَ مِنْهُمْ من شَيْءٌ وَلَكِنْ ذِكْرَى لِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَأَنَّهُ هُوَ خَيْرُ الْحَاسِبِينَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أن تبسل نفسهم بما كسبت ليس ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسدوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ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 وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كِلًا هَدِيًّا وَرَزَقْنَاهُمَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَجَعَلْنَا لَهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ حَرَسًا ۖ وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويولس وذوقا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحمط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آسيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.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 وَلَنُقَالَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تُبَاسِطُ أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وكنتم عن آياته فَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمْهُ فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمُ الْأَوَّلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُمْ مَا خَوّلْنَاكُمْ وَرَاءَهُ فُرًاكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ الَّذِينَ نَزَعْنَا عَنْكُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شركاء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 ومن النخل من طلعها قلوان دالية وجنات من أعناب والزيتون والردمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون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 وَما أنا عَلَْفُ بحفير وَتَذِكَ صفُآياتِ وَيقولُوا دَ رَستَ وَلِنُ وََْنهُ نِأَم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعلم عن المشركين ولو شاء الله ما أشرفوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسفوا الله ليدعون من دون الله فيسفوا الله عدوا بغير علم كَذٰلِكَ سَيِّدُ مَالِكِ لِأُمَّتِهِ عَمَلَهُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْكُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا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 ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قل كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون وَكَللكَ جَعََّان كلّ نَبيد عدوًا شَقين الإِنس وَج يح بَعضُهُ يحِي بَعْضُهُم, بعضهم إِ بَعْضٍ صَفرْر فَ القَون غرور وَلَ شْضُكَمَا فَعرُوه فَذَرهُم وَماَا وَرِثَ الصِّغَاءَ إِلَيْهِ الْأَفِئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 113. إن يتبعوا إلا الظن وإنهم إلا يقرصون 114. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 115. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين